يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإيايا فارهبون وآمنوا بما انتم مصدقا لما معكم ولا تكونوا اول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وان يا فتقون ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وانتم تعلمون وَأَقيِي مُسْقَلَاتَ وَآتُ الذَّكاتَ وَركَع مَا الروكِين تَأمرُرونَّا سَبِبِذذ وَتَن سَوونَ أَن فُسَكُمْ وَآتُم تَتْلونَ الكِتَابَ أَفَلَا تَعْثلون وَتعينوا بِسْقَابَِ وَفلَ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْمُقَاشِعِينَ الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُم مُّلَاقُو رَبِّهِمْ وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَكْفُرُوا نِعْمَتِي